ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كنفتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فَقَدْ جَاءُوا الْمَوْزُورَ وَقَالُوا أَتَظْلُرُ الْأَوَّلِ نَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأَ عَلَيْهِ بُكْرَةُ وَأَخِيلَ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 تطيعون سبيلا سبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك خطورا بل كذبوا بالساعة وَأَقْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا كَغِيْظٌ وَجَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَا كَانُوا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 فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نستخذ من دونك من أولياء ولكن مسعتهم وآباءهم حتى نتوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستضيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من أزقه عذابا كبيرا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فينه، أتسبرون؟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 أصحاب الجنة يوم إذن قمر مستقر وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونسل الملائكة تنزلا الملك يوم إذن الحق للرحمن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 كذلك لنثبت به فؤادك وردناه ترسيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحظ وأحسن تفتيرا الذين يخشرون على وجوههم إلى لَمَّا أُولَئِكَ شَرُمَّ مَا كَانُوا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا ذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْمَآسِي آيَةً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 ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطرسا افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا رأوك ان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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبض ماه إلينا قبضا يسيرا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 هذا عذب فرعة وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ سَبِيحٌ توى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قانوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرث عندي عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتنون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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن فَهُوَ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَى بَعْدَهُ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُووا بِاللَّغْوِ مَرُوكِ رَامَ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُو عَلَيْهَا صُمَّوا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 يك يجزون الغرفة بما أصابه ويلقون فيها تحية وسلام قالدين فيها حسنة مستقرة ومقام كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.